طفا في وسط الريح وقلب العصفة جينا وببار السكة واضطرى بالطريق فوق الوبوح جينا وتمعنا نار بتسرب في الحشا وإذينا فضية إلا من جلم سراجه وصلنا على بر النجاة بنستغيث بالله وننده يا نبي المرسلين بكم تكري رحله الليل جيلني نورك مشتدي ودنا فرح حالك يا نبي وحدو لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا مصطفى يا مصطفى بص الجنودك جاية من كل البلاد شايل انت ريحك وانتصارك راية علي في المياتين الجهاد شايل انرسالتك في الألوف وفي العيون والروح سهون مشين في نورك العظيم يرجعوا المجزي القديم ومن بياك اللي يفر ويجري من وش الله من وش الله ای أعين الأعزاء عشنا في رحب الرسول من غناء إسماعيل شبانة في كلمات علي سليمان وألحان عزة الجهلي هنا القاهرة